أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صف. وَلُ يَوْمَئز لِمكَّبين هذا يَوْم ل يفقُون وَلَا يُؤزَن لَهُم فَيَعتَزِرُون وَلُ يَوومَئز للمكّبين هذا يَوم الفَوك جَمَعناكُم وَأَوللين